موسوعه ا ل ي ن ا ب ل س ا للعلوم الاسلاميه و ي ر ز ق ي ا ت ل ص ا ل ح ا ت خير عند ربك د و ا 「よい واعرضوا على ربك صفا لقد جئتنا كما خلقنا ق د جئتمونا كما خلقناكم اول مره و أ و ض ع الكتاب فتوى المجرمين مشفقين مما فيه و ي ل ق و ل و ن يا ويلتنا مال هذا الكتاب لا Oh, y、oh, o、oh, oh. Oh、okay. god. No! 「わあいっこいな」<音楽> 「さあどうなる لفضيله ا ل د ك ت محمد راتب النابلسي ويوم يقول ينادوا شركا وراي ذو جلد 「これからも」<音声> We're n Yeah. 「お前の虫」<音楽> Woo! <laughs> We're not alone. انا جعلنا على قلوده نوره النسل ان يفقه Thank、mm -hmm. you. ويؤخرهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعث ليجدون ن و ت ذ ك القلائل لك